بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون نون والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بما جنون؟ وإن لك لا غير ممنون. وإن لك لا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، بأيكم المف. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين، فلا تطيع المكذبين، وادو لو تدهنوا فيدهنون، وادو لو, تدهن فيدهنون, لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلف مهين. ولا تطع كل حلف في مهين همازم المشارين بنميم همازم المشار من ناعل الخير معتد أثيم. من ناعل الخير معتد أثيم. أتولم بعد ذلك زني. أتولم بعد ذلك زني. أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا، إذا تطلع عليه آيات. قال أساطير الأولين. قال أساطير الأولين. سنسموه على الخرطوم. سنسموه على الخرطوم. الخرطوم إن بلونا كما بلونا أصح. ابل الجنه ان بلهناهم كما بلمنا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصلمنها مصبحين اذ اقسموا لا ولا يستثنون وذا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فطاف عليها طائف من ربك طائف من ربك وهم نائمون طائف ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أنغدو على حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ أنغدو على حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ Fam talakon, wahum yataxafatun. Fam talakon, wahum yataxafatun. Allah yadqul annahal yoma عليكم مسكين الْيَوْمَ مَعَنَاكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدًا عَلَى حَمْدٍ قَادِرِينَ وَغَدًا قالوا اننا ضالون قالوا اننا ضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طاغين قالوا يا عَسَى رَبُّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا عَسَى رَبُّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. إن للموت متقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين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 أم لكم أي ما نعالينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أي ما نعالينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكم صلهم أيهم بذلك زايم؟ صلهم أيهم بذلك زايم؟ أم لهم شركاء؟ أم لهم شركاء؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فَذَعْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ وَأَمْلِلَهُمْ ان كيديمتين ان كيديمتين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك, فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إذ نادى, إذ نادى وهو مكذوم إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا داركه نعمة من ربه لنُبذ بالعراء وهو مذموم لنُبذ بالعراة وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وَأَيَّكَ الذِّينَ كَفَرُوا لَيُذِلَّنَّكَ بِأَصْحَابِهِمْ لاَ يُذِلُّونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ لا يَسْلُقُونَكَ بِأبصارهم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ dan apa hanya adalah bahwa untuk dunia dan apa hanya